يجازى فيه العباد على أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى فالحياة الدنيا يوم العمل والحياة الآخرة يوم الدين اي يوم الجزاء ولهذا قال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه ارتحلت الآخرة مقبلة وارتحلت الدنيا مدبرة ولكل منهما بنون فكونوا من ابناء الآخرة ولا تكونوا من ابناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل وغدا حساب ولا عمل غدا أي اليوم الاخر حساب ولا عمل أي أنه يوم الجزاء والمحاسبة على الأعمال ولهذا سمي اليوم الآخر بهذا الاسم يوم الدين ومعنى يوم الدين أي يوم الحساب ومنه قوله أئنا لمدينون أي مجزيون محاسبون وفي سورة الفاتحة مالك يوم الدين أي مالك يوم الحساب والمجازات ومن أسماء ربنا عز وجل الحسنى الديان أي المجازي المحاسب ففي حديث عبد الله بن أونيس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الله العباد يوم القيامة حفاتا عراتا بهما قالوا وما بهما يا رسول الله قال أي ليس معهم من الدنيا شيء فينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب فيقول أنا الملك أنا الديان لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من النار عليه مظلمة حتى أقتصها منه ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمه حتى اقتصها منه قالوا يا رسول الله وكيف ذاك وهم إنما جاءوا بهما قال بالحسنات والسيئات اي يجازي ويحاسب تبارك وتعالى بالحسنات والسيئات والقصاص كذلك يكون بالحسنات والسيئات فيقتص للمظلوم من ظالمه ليس بالدينار والدرهم لأن هذه كلها تنتهي في هذه الحياة الدنيا ويوم القيامة يوم الدين ليس هناك إلا الحسنات والسيئات فالقصاص يكون بالحسنات والسيئات فيأخذ للمظلوم من حسنات الظالم وإن حسنات الظالم طرح عليه من سيئات المطلوب كما في حديث المفلس قال عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار فقال عليه الصلاة والسلام بل المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة والصيام وصدقة ويأتي وقد ضرب هذا وقدف هذا سفك دم هذا وأخذ مال هذا فيؤخذ من حسناته فيؤخذ من حسناته فيعطون فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في ولهذا عظم الله سبحانه وتعالى شان هذا اليوم وبين هول هذا الخطب بقوله عز وجل وما أدراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين فهذا الاستفهام لبيان هول هذا الأمر وعظم هذا الخط وكبره وأنه أمر عظيم غاية وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفسه لنفس شيئا ثلاث نكرات في سياق النفي والنكره إذا جاءت في سياق النفي تفيد العموم يوم لا تملك نفس لنفس شيئا نفس أي مهما عظم قدرها وعلت مكانتها وارتفع شأنها لنفس مهما كانت عزيزة لدى الإنسان حبيبة إلى قلبه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه شيئا أي ولو قدرا يسيرا ولا حسن واحد ولا أيضا يقبل أن يتحمل عنه سيئة واحد، ولو كان من أعز الناس عنده وأحبهم إليه لا يقبل ذلك يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله أي للملك الديان سبحانه وتعالى ولهذا جاء في حديث آخر يقول أنا الملك أين ملوك الأرض فالأمر يومئذ لله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم العظيم يقضي جل وعلا بين الخلائق ومن كمال عدله ولطفه ومنه سبحانه وتعالى وحكمته يجيء عز وجل بنفسه كما أخبر في سورة الفجر بقوله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا أي الملائكه في ذلك اليوم مقوقة للخلائق صفوفا من وراء الصبوف محيطين بالخلائق فيجيء الرب عز وجل في ذلك اليوم للقضاء بين الخلال إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الحصول والعاقل يعد لذلك اليوم عدته ويستعد لهذا اللقاء وتزود فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الالباب لقي الحسن البصري رحمه الله تعالى رجلا فقال له كم بلغت من العمر قال ستين سنة قال أو ما علمت أنك في طريقا إلى الله وقد اوشكت أن تبلغ نهاية الطريق أو ما علمت انك في طريق الى الله وقد اوشكت ان تبلغ نهايته فقال الرجل انا لله و انا اليه راجع قال او تعرف تفسيره او تعرف تفسيره قال ام تفسيره قال انا لله اي انا لله عبد وإنا إليه راجعون أي أنا إليه راجع فإذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع فاعلم أنه سائلك وإذا علمت أنه سائلك فأعد للمسألة جوابا فقال الرجل وما الحيلة قال الحيلة يسيره أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى فإنك إن أسأت فيما بقي أفذت فيما بقي وفيما مضى وهذا الذي قاله الحسن رحمه الله تعالى جاء في حديث يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام اورده الالباني رحمه الله في سلسلته الصحيح أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى فإنك إن اسات فيما بقي اخذت فيما بقي وفيما مضى قد يكون الذي بقي على الإنسان في حياته الدنيا أيام قلنا والذي مضى سنون طويلة فإن أحسن في أيام في أيامه التي بقيت وإن قلت غفر له ما قد مضى وإن كثر والله سبحانه وتعالى غفور رحيم جواد كريم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم أسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين للتوبة النصوح وأن يصلح لنا شأننا كله ونسأله عز وجل ألا يخزينا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين